ليحق الحق و ي ب الباطل ط ل و ل و ك ر ه ا ل م م ج ر و ن إذ ا س ت ا ب ل ك م أ ن ي ممدكم ب أ ل ف من ا ل م ل ا ئ ك ة مردفين و م ا ج ع ل ه ا ل ل ه إ ل ا بشرى و ل ت م ي ه و موسوعه ا النصر إ ن ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه عزيز س ي للعلوم الاسلاميه ي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 ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار يا ايها الذين آ م ن و ا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم ي يومئذ دمره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد, فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوه م ولكن الله قتلهم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 وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا ن ع و د ى ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين يا ايها الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا أَطِيعُوا اللَّهَ و ر و ل ا ت و ل و ا ن ت تَسْمَعُونَ م و ل ا تَكُونُوا ك ا ل س ي ن ق ا للعلوم و وَهُمْ ا سَمِعْنَا ا ي س م و ن إِنَّ شَرَّ ا د الاسلاميه ّ ل ولو ل ع موسوعه الله فيهم خيرا لأسمعهم فيهم ل و أ م النابلسي ل ل ل ع ل و ذ ا د ع ا س ل م ا ي ي ح ك م واعلموا أن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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض ي ذ تخافون ان يتخطفكم الناس فهواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا, وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون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 ك م سيئاتكم و ي غ ف لكم و ا ل ل ه ذو ا ل ف ض ن ا ب ك ا ل ذ ي ن كفرون للعلوم ك يخرجوك أو و ي ويمكر ا ل ل ه و ا ل ل ه خير ا ل م ا ك ي ه س م ع ن ا ل و ن ش ا ء ل ن ا م ث ل هذا إن هذا إلا إن أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن و م ا ق ا ل ا ل ل ه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أ ل ا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أ و ل ي ا ؤ ه إ ن أ و ل ي ا ؤ ه إ ل ا ا ل م ت ق و د ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون م ا كان و س و ت ه م ع ن د ا ل ب ل س ي للعلوم ا ل ع ذ ا ب م ا ك ن ه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 فقد م ض ت س ن ة ا ل أ و ل ي و ق ا ت ع ه م حتى ل ا تكون فتنة ويكون ا ل د ي ن كله لله فإن ا ن فإن ت و ا الله ب م م ا ي ع ل و ن ب ص ي ر وإن و ت ل و ل ع ل و ا أن ا ل ل ه م و ل ا م و ي ك واعلموا أ ن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولرسول و ل ذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 قليلا ولو أ ر ا ك ه ا ل ف ش ل ولتنازعتم ت م ه ل أ م ر و ل ك ن ا ل ل ه سلم إنه ع و ي ه غير ربحيه ذات ل ق ي ت م في ض م و ي ق ل ل ك م في أ ع ي ن ه الله م ليقضي ليقضي الله ك أ م ر ا كان مفعولا و إ ل ى الله ترجع الامور يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا لقيتم ف ئ ة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و أ ط ي ع و ا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتباب ريحكم واصبروا إ ن الله ل مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بفرا ورؤاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بي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 ي ق ومن ل ل ا ا ا ف ق و و ن ل ذ يتوكل ن دينهم ومن في ي قلوبهم هؤلاء مرض غر على الله ف إ ن الله عزيز حكيم ولو ترى إ ذ يتوفى الذين كفروا ا ل م ل ا ئ ك ة يضربون و ج و ا ه م و أ د ب ا ر ه م ودوقوا ع ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بضلام للعبيد كداب ال فرعون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 حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م و أ ن الله سميع عليم كداب آ ل فرعون والذين من قبلهم كذبوا ب آ ي ا ت ربهم فاهلكناهم بذنوبهم و أ غ ر ق ن ا آ ل فرعون وكل كانوا ظالمين ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون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 لو أ ن ف ق ت ن ا في ا ل أ ر ض جميعا ما أ ل ف ت بين قلوبهم ولكن الله أ ل ف بينهم إ ن ه عزيز حكيم يا أ ي ه ا النبي أ ح س ب ك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي احرز المؤمنين على القتال ايكم منكم عشرون صابرون يغلبوا م ئ ت ي ن و إ ن ت ك م منكم مائه ي غ ل ب أ ل ف ا من الذين كفروا ب أ ن ه م قوم لا يفقهون ا ل آ ن خفف الله عنكم وعلم أ ن فيكم ض ع ف ا ف إ ن ت ك م منكم مائه ص ا ب ر ة يغلبوا م ئ ت ي ن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 والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما خذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إ ن الله غفور رحيم يا أ ي ه ا النبي أ ق ل من في أ ي د ي ك م من ا ل أ س ر ى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 إلا على ق و موسوعه بينكم ب ي ي ن ه م م النابلسي ل ن كفروا و ل ل ع ل و تكون فتنة في ا ل أ ر ض و ف س ا د ك ب ي ر و ا ل ذ ي ن آ م ا ء ا ل ل و الحسنى م و ا و ع ه النابلسي و للعلوم ه م ر ر ز ق ك ي و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا م ن بعد و ه اسماء ج الله أ ا ل ح و ن ى ببعضهم أولى ببعض م و ل و ع ه النابلسي للعلوم ء ل ا س ل ي م ي